لأجارهم قلت تظاهر ما فيهم فبدأت شخص آخر كي يتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست هنا فوجدت اني خاسر But you come Wat Kada jamala jawanna una